ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ولدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا ما اظن الساعه قائما ولا ارجت وما اظن الساعه قائما ولا ارجت ولا اردت الى ربي لا اجدا خيرا من إلهام طلبا ولئن رجدت إلى ربي لأدن قيرا إلهام طلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقت قال له صاحبه وهو يحاوله أتفرت بإذي خلقت خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا خلقك من تراب ثم من نفة ثم تواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن هو الله ربي ولا ولولا إذ دقلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء لِلَّهِ لِلَّهِ إِن تَرْنِي أَنَا أَقَلُّ مِنْ كَمَالٍ وَوَلَدَا إِن تَرْنِي أَنَا أَقَلُّ مِنْ كَنَالٍ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا سَعَتَ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حَسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ بِحَصَائِدًا زَلَقًا وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حَاصِبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ حَصَائِدًا ذَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا أَنْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَورًا فَلَنْ تَتَّطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَ وأحيط بثمره فأصبح يطلق كثير على ما أنفق فيها وهي قاوية وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرت بربي ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وَمَا كَانُوْنَ تَصِيْرَا وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْنَ تَصِيْرَا هُنَالِكَ الَّذِيْ لَا يَسُوْلُ لِلّٰهِ الحق لَارِكَ وَلا يَفْعَلُ إِلاَ اللَّهُ الْحَقَّ هُوَ قَيِّرٌ سَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا هُوَ وَظِْبِ لَهُم مَثَ الحيةِ الُّنياكَمَا إِ أَزَلناهُ مِنَ السَّماء إفَخْتَ طَبيهِ نَباتُأَضْ وَضبِلَهُم مثَلَ الحياتةِ الُّنياكَم إِ أَزَل الماب مِنَ السَّماء إفَخْتَ طَبيهِ نَرات كَقَ بِهينَذاتُ لِأَضِ فَأَصْحَهاَا شِيمًَا تَدْروه الاح كَقَهينذاتُ لِأَضِ فَصَبحناَا شِيمًَا تَدْور الاح وَوكانانَ اللهَّهُ عَكُل لِشَء مُ قتَد وَوكان